وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلَا ذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمُلٌ فَيِنْ أَمَّ شْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ فَيِنْ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءِهِ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنَظَّمُ مِنْ مَنِ افْتَرِيَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ